بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عبد المشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البايع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة الخيار ولا يحلو له أن يفارق إلى آخر ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث ابن عمر في إثبات خيار البيع وخيار المكان لبيان تحريم الحيلة لإسقاط خيار المجلس لذلك قال أنا قال عبد المشعيب أن يسلم قال البائع والمبتاع بالخيار يعني لهما خيار المجلس فلو تبايعا ثم فسخ أحد المتبايعين العقد أو الأجرة وهما في المجلس له ذلك مداما في المجلس قال إلا أن تكون صفقة الخيار يعني إلا إذا ألغى إلا إذا فسخ أحد المتبايعين الخيار وقال لا خيار لأحدنا في خيار المجلس الآن أبيعك وأن تقبل وليس لأحد لا من الخيار فإذا تراضي على ذلك فإن الخيار يسقط وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فإن خير أحدهما الآخر قال فقد وجب البيع يعني خير أحدهما الآخر ب. عدم الفسخ ولزوم البيع، فيسقط الخيار. ثم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقي له هذا الشاهد. يعني ولا يجوز له أن يقوم من المجلس كان يريد شيئا يشرب ماءا أو يقضي حاجة لكي لا يرجع المشتري مثلا. عن عقد شرائه وقصده ليس شرب الماء في الخروج ولا قضاء الحاجة وإنما قصده لإفطال خيار المجلس إذا قال ولا يحل له أن يفارقه يعني أن يفارق المجلس خشية يعني خوف أن يستقيله يعني يطلب المشتري إقالة البيع قرأه الخمسة ابن ماجه وروه الدارق طني وبن خزيمة وبن الجروود وحسنوا الترمذي وصححه النووي قالوا في رواية ينجد الدارق طني حتى يتفرق عن مكانهما ساق هذه الرواية لتفصيل الرواية المجملة في البداية البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق ما هو التفرق بالقول لا قال عن كانهما والمقصود التفرق بالجسد فخيار المجلس يسقط بقيام أحد المتبايعين من غير حيلة من خيار المجلس وكان ابن عمر إذا باع أو اشترى يقوم ثم يعود ليسقط خيار المجلس وهذا اجتهاد من, من ابن عمر رضي الله عنه وقيل انه لم يبلغه هذا الحديث وإلا فلا يجوز ان يقوم لاسقاط خيار المجلس قال ابن عمر رضي الله قال جاء قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيع فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قيل أن اسمه حبان وقيل أنه قبيص بن عمرو أنه يخدع في البيع لضعف في عقله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت يعني إذا اشتريت فقل يعني قل البائع لا خلابة أي لا خديعة في الدين وإنما انصح لي فأنا لا أعرف شيئا في هذا المبيع يعني ليذكره بالله عز وجل وينصحه وليجعل له خيار الغبن قالوا متفقون عليه ساق المصنف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في الباب لبيان خيار الغبن للمشتري إذا اشترط ذلك وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الأولى ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع إذا في المبيع يدل على أن الصحابة رضل عنهم كانوا يبثون همومهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيع والشراء ويدل أيضا على حسن الخلق وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرشدهم حتى في أمور دنياهم الأمر الثالث قال إذا بايعت فقل لا خلابة فيه دليل على مشروع مشروعية التذكير المشتري للبايع إذا خشي منه غشا ويدل أيضا هذا الحديث على إثبات خيار الغبن وإذا إذا اشترطه وهذا الخيار إذا اشترطه يمتد ولو لم يشترطه ذكر بعض أهل العلم إلى أن مدته ثلاثة أيام أكذا قال ذلك قال لا خلابه قال أنا ما أخدعك وهو يعلم أن فيها غبنا إن له أن يفسخ العقد بالغبن نعم قال متفق عليه صلى الله وسلم صحبه أجمعين